ان الناظم الشيوطي رحمه الله لما فرغ من ما يتعلق بالصحيح ومباحثه ثم الحسن ومباحثه قسم بعد ذلك بثلاث مسائل تتعلق بالصحيح والحسن اولها المسألة التي مرت في الدرس الفائت وهي الجمع بين الصحيح والحسن جمع فرمله بين الصحيح والحسن ب... بأي شيء يجاب عنه يكون الصحيح على درجة من الحسن والحسن أقل درجة ذن منه فكيف يوصف الحديث الواحد بأنه صحيح حسن لأنه حسن صحيح مع أن الحسن أقل درجة منه صحيح فقد عرفنا في الدرس فائض الإجابة عن هذا عن هذا الاستشكال. وعن العلماء فيها قوال عدة ذكر الناظم جملة منها في تسعه أبيات المضت ثم ذكر بعد ذلك في هذه الخمسة في الأبيات من المسائل المتعلقة بالصحيح والحفظ الأولى الحكم بالصحة والحسن للإسناد والمتن إذا قيل إسناد حسن أو إسناد صحيح فهل هو يماثل حديث حسن أو حديث صحيح او أن بينهما فرق الواقع أن بينهما فرق لأن قول المحدث هذا إسناد صحيح وهذا إسناد حسن أقل درجة مما يقول به حديث صحيح او حديث حسن إذا قال المحدث حديث حسن وحديث صحيح فهو أعلى درجة مما يقول فيه إسناد الحسن أو إسناد الصحيح ولهذا فإنهم يقولون أحيانا إسناد الحسن وإسناد صحيح وبعضهم يقولون في الحديث حديث صحيح وحديث حسن وأحدهم أعلى درجة من الثاني يعني ما يقولون فيه حديث صحيح وحديث حسن أعلى درجة من ما يقولون فيه إثناد حسن وإثناد صحيح لماذا؟ لأن الحكم على الاسناد بأنه حسن إنما هو بالنظر إلى الاسناد وبالنظر إلى الرجال وبالنظر إلى الاتفاد فإنه إذا نظر الناظر في إثناد حديث فوجد رجاله سيطات وهو إسناد متصل لم تطع فيه فإنه يقول فيه إسناد, حسن... إسناد صحيح وإذا كان الرجال أقل درجة من أصحاب الإتقان وهم من أهل ولكنهم لم يصلوا إلى درجة إسناد المتقنين فإنه يقال فيه إسناد حسن, حسن حيث يكون متصلا لماذا يقولون على ما كان على على هذا المنوال وهذا القبيل يقولون عنه اسناد حسن واسناد صحيح ولا يقولون عنه حديث حسن أو حديث صحيح قالوا لاحتمال أن يكون هناك علة خفية قادحه أو شذوذ لأن العلة الخفية القادعة تكون مع وجود السند الذي ظاهره السلامه وظاهره الصحه والاستقامه لانها خفيه قادحه لا يطلع عليها الا بالبحث والتنقيك ولا يطلع عليها الا أهل الاتقان واهل الحضرة والفطنه في علم الحديث ولهذا يجعلون من شروط الصحيح مع اتصاله وثقه رجاله ان يكون غير معلل ولا شاذ، أن يكون غير معلل ولا جد كما سبق ان عرفنا التعريف الصحيح يقول في السيوطي الحد الصحيح الحد الصحيح مسند بواسطه بنقل عدم بعضه عن مثله ولم يكن جدلا ولا معللا ولم يكن جدلا ولا معللة لان الشلوله والعله ياتيان مع قوه الاسناد وصحه الاسناد وسلامه الاسناد واتصاله وكل رجاله متقنين قد توجد فيه العله الخفيه التي تقع فيه او الشذوذ الذي يكون فيه ثقه خالفه من هو, من هو افضل منه ومن هو احفظ منه مع أن ظاهر اسناده الاستقامه وظاهر إثنائه الصحة، ولهذا يقول سيطي، والحكم والحكم في الصحة للإثناء، والحسن، يعني الحكم في الصحة والإثناء والحسن للثناء، يعني عندما يقولون هذا إثناء حسن وإثناء صحيح، فإنما حكموا على إثنائه ولم يحكموا على المدى. لإنالي. وبين ذلك في الاجل اللي بعده قال لعله أو الجنود يعني انهم يقولون اسناده حسن واسناده صحيح اي يكون ظاهره كذلك ولكنه قد يكون فيه عله خفيه فاضحه وقد يكون فيه شذوذا لا يكون الحديث مع ذلك صحيحا وإن كان اسناده صحيحا واسناده مستقيما واسناده رجاله متقنين وهو متفر ولا فيه قد يكون هناك شدود او علة ولهذا قال انهم يحكمون على الاسنادي الذي ظاهر رجاله السلامة والاستقامة والضبط وظاهره الاتقان يحكمون عليه بصحة على الاسنادي لماذا قال لعلة يعني قد يكون في علة وشدود فلا نحكم على المثل بأنه حسن أو صحيح، لوجود علة خفية خادحة ولوجود شذوذ، هذه تكون الرواية من ثقة قالت من هو أوثق منه فرواية الأوثق يقال لها المحفول ورواية الأثقة المقالة من منه يقال لها الشاب ويكون بذلك معلولا أنه بشدوده أو لوجود علة خفية خادحة حكم الصحة للإثناء والحفظ دون المثل المقابل دون المثل المقابل يعني عندما أقول إن حسن وإثناء صحيح فليس حكمهم على المثل وإنما حكمهم على الإثناء وليس على المثل لأنه قد يكون الحديث قد يكون هذا الإثناء قد يكون هذا الحديث فيه كذب أو عله فلا يكون بذلك حديثا حسنا وإن كان إثناؤه حسنا أو إسنادهم صحيحا لعلة أو لشدود ثم قال وحكمي للمتني إن ذو حفظ إن أطلق ذو حفظ نومي يعني إن أطلق على المتني أو الحديث لانه حديث حسن حديث صحيح وأطلقه أحد من اهل الحفظ والإسقان والذين لهم صبرة وعناية في الحديث فحكم على المثل بأنه صحيح أو, على أو أنه حكم فقال هذا حديث حسن أو هذا حديث صحيح فإنه يحكم له بالصحه بناء على حكم من كان من أهل الضبط والرسل الذين لهم عنايه بالحديث وهذا قال يعني بعد بعدما ذكر أن الحكمة عند المحدثين على الإسناد ليس حكمة على الحديث بالصحة قال متى على الحديث بالصحه قال إن أطلق ذو حفظ ونمي إليه هذا الإطلاق فقال هذا حديث حسن أو هذا حديث صحيح يقال إنه حديث صحيح أكم بصحتي فلان أو حديث حسن أكم بحكمه فلان لعلة أو لشذور واحفظ للمثل يعني بأنه قال هذا حديث صحيح هذا حديث صحيح يعني غير هذا إسناد صحيح هذا حديث صحيح حكم علمته إذا قيل هذا حديث صحيح فهو حكم علمته بأنه صحيح إذا قال هذا إسناد صحيح حكم على علمته بأنه صحيح وليس حكما علمته لاحتلال وجودي شذول أو علة قضية طادحة تقلح في الحديث وإن كان ظاهر إسناده السلام والاشتراه والحكم بالصحة يعني والحكم بالصحة والحسن الحكم بالصحه والحسن دون المتن الحكم بالصحة للاسناد والحسن دون المتن للمقال لعله أو لشذوذ والحسن للمتن يعني بان يقال هذا حديث صحيح هذا حديث حسن اين اطلق عليه حفظه الذكر اين اطلق عليه على المتن لانه حديث صحيح وانه حديث حسن احد من اهل الخبره واهل الاصحان واهل الحفظ ولومه اليه واضيف اليه هذا الحكم فانه بناء على ذلك يحكم على الحديث لانه حسن او يحكم عليه لانه صحيح هذه هي المسألة الثانية من المسائل الثلاث التي ذكرها الناظم مما يتعلق بالحسن والصحيح الأولى الحكم الجمع بين الصحة والحسن بأنه قال هذه حسن صحيح والثانية الحكم على الإثناد في والحسن والحكم على المتن في والحسن والفرق بينهما والمسألة الثالثة الفاظ يطلقها المحدثون على ما كان مقبولا غير غير لفظ صحيح وغير حسن غير لفظ صحيح وحسن يطلقها المحدثون على ما كان مقبولا غير مردود من الحديث ما كان محتجا به معمولا به معولا عليه من الحديث له أسماء غير صحيح وغير حسن غير كلمة صحيح وكلمة حسن هناك كلمات أخرى يطلقونها ويريدون بها ما كان مقبولا وذلك غير لفظة صحيح والحسن التي مر ذكرهما والتي جعل الناظم لكل منهما مبحثا خاصا حتى بعد ذلك بألفاظ هي تطلق على ما كان مقبولا غير لفظ صحيح وحسب هذه الألفاظ التي تعطى هذا الحكم هي جيد وثابت وصالح ومجود وكذلك أيضا محفوظ ومعروف المحفوظ ومعروف هو والمعروف يطلق على ما كان مقبولا المعروف يطلق على ما يقابله المنكر والمعروف يطلق على ما يقابله الشاق المعروف يطلق على ما يقابله مونكر وهو الثقة الذي خالفه بعيد لأنه يقالوا لما جاء عن الثقة بأنه معروف وما جاء عن الضعيف الذي قال ما يقال له منكر والشاذ والمحفوظ فالمحفوظ اذا وجد ثقة اوثق فما جاء عن الاوثق يقال له محفوظ وما جاء عن الثقة يقال له شاذ وكل من المحفوظ والمعروف من قبيل المقبول اذا على التي يطلقونها على على ما كان مقبولا غير صحيح وغير حسن المعروف هو محمود وكذلك ايضا يطلقون جيدا ومجودا وثابتا وصالحا على ما كان مقبولا قال الناظر وللقبول يطلقون جيدا وللقبول يطلقون جيدا والثابت الصالحة والمجودة أربع كلمات جيد وثابت وصالح ومجود كل هذه الكلمات الأربع تطلق على المقبول من الأحاديث سوى المرتوف جيد ومجود وثابت وصالح وللقبول يطلقون جيدا الثابته الصالحه والمجودة. الصالح والمجوده هذه الكلمات الاربع يطلقونها على ما كان مقبولا ثم قال ان هذه الكلمات او هذه الالفاظ الاربعه هي متردده بين الصحيح والحسن وهي بين الصحيح والحسن فهي اعلى من الحسن ودون الصحيح هذا انها ثابتة قال وهذه بين الصحيح والحسن وهذه يعني الاربعه التي هي ثابت وصالح وجيد ومجود هذه بين الصحيح والحسن ولهذا يطلقون احيانا على الصحيح بانه جيد اما صحيح او يقارب أو أو الصحيح والكلمه في بعض الاحيان قول هذا إسناد جيء وهذا حديث جيد حسن هذا حديث جيد حسن مع أنه يقول هذا حديث حسن صحيح الذي يطلقه معنا الصحيح أو ما يقارب الصحيح وللقبول يطلقون جيدة والثابت والصالح والمجرور وهذه الأربع هذه يعني الأربع المشار إليها فيها صحيح والحوا والثابت والجيد والمجوز بين الصحيح والحسن، يعني هي تتردد بين بهذه المنطق، يعني أقل من الصحيح وارفع من الحسن، وهذه بين الصحيح والحسن، وقربوا مشبهات من الحسن، يقال هذه حديث مشبهة يعني معناه أنها قريبة من الحسن، هي مشبهة الحسن أو هي مشبهة من الحسن. يعني فهي قريبة منه وقربوا مشبهات يعني احاديث مشبهات من حسن يعني مما بانه بأنه حسن تقاربه مما وصف بانه مشبه او احاديث مشبهات ثم بعد ما ذكر هاتين المثالتين او هاتين المسائل الثلاث وذكر ان مما يطلق على المقبول انه ثابت قال هناك خلاف في الثابت هل يبصر اطلاقه على الصحيح وانه لا يطلق على الحسن او انه يطلق على الصحيح والحسن اذا قيل حديث ثابت هل يبصرون كلمه ثابت على ما كان صحيحا ولا يدخل الحسن تحته أو أنه يطلقونه على ما يشمل الحسن والصحيح معه قال وللصحيح وهل يخص بالصحيح الثابت هل يخص الثابت بما كان صحيحا يطلقون عليه ثابت ما كان ما كان صحيحا يطلقون عليه ثابت ولا يطلقون ثابت على غير صحيح أو أنهم يطلقون لفظ ثابت على الحسن ايضا كما اطلقوه على الصحيح ما على الصحيح لا إشكال فيه وإنما هل لوضعه الحسن إليه أو أنه يقتصر على صحيح أما الثابت كانوا يطلق على صحيح هذه لا إشكال فيه. وعندما الإشكال هل لفظ ثابت أيضا يسمى الحسن؟ قال وهل يخص بالصحيح الثابت؟ أو يسمى الحسن نزاعا ثابتا هل يخص بالصحيح الثابت؟ أو يسمى الحسن؟ قولان. القول الأول أنه يقتصر على الصحيح والحسن لا يقال له ثابت عندما لفظ ثابت يبقى على الصحيح فقط أو أن كلمة ثابت كما تشمل الصحيح تشمل الحسن وهل يخص بالصحيح الثابت أو يشمل يعني يشمل هو يشمل الحسن، هل يقتصر على الصحيح يعني يوصف بأنه ثابت أو يطلق على الصحيح والحسن أنه ثابت نزاع وقلاف في القصر؟ على الصحيح فهو الذي يوصد بأنه ثابت فقط أو الجمع بين الصحيح والحسن كل منهما يطلق عليه أنه ثابت وهل يخص بالصحيح الثابت أو يشمل الحسن قول الثاني الجواب نزاع ثابت إنهم من قال بأنه مصحون على الصحيح ومنهم من قال بأنه يشمل الحسن ومن ناحية الاحتجاج ومن ناحية العمل كل منهما معول به الحسن الصحيح لكن هل كلمة ثابت ترادف الصحيح فلا تضرق على الحسن او أنها أوسع من الصحيح فتشمل ما كان صحيحا وما كان حسنا هذه الخمسة الأبيات هذه معانيها المتعلقة بها وهي كما عرفنا مسألة كان والمسألة السابقة الثالثة هي موضوع درسنا في الأسبوع الثالث وهي الجمع بين الحسن والصحيح أي ضرطة بهما الحديث الوارد ونقول حسن الحسن حسن, حسن الصحيح والمسألة التي معنا وما الحكم بالصحة على ثالث وعامتين. ومالفرق بينهما، وكذلك الألفاظ التي يطلقونها على ما كان مقصود من الحديث غير صحيح صحيح والحسن.